ما دليل الإيمان بالموت ما دليل الإيمان بالموت وهذا السؤال أيضا يتفرع عنه سؤالين بعده يتعلقان بنفس المسألة وهما السؤال 108 و109 ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ ما دليل ذلك من السنة؟ إذا فهذه الأسئلة الثلاثة تتكلم عن قضية من القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر كذلك. وهي قضية الإيمان بالموت قضية الإيمان بالموت فالموت حقيقة لا خيال والموت ضد الحياة والموت ضد الحياة والموت مكتوب على كل الخلائق لا يستثني الله عز وجل منه أحدا ولذلك فلو نجا من الموت أحد لكان أفضل وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له إنك ميت وإنهم ميتون فالموت قضية من القضايا الاعتقادية وهي فرع من الإيمان باليوم الآخر فلذلك أتى بهذه الأسئلة ما دليل الإيمان بالموت؟ قال في الجواب قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أي أن هذه أدلة على وجوب الإيمان بالموت على وجوب الإيمان بالموت والموت كذلك يتعلق به مسائل ليس مجرد الموت الذي هو بمعنى الفناء عند بعض الفلاسفة والمتكلمة ونحو ذلك إنما المقصود به هنا قضية الموت بفروعها أي الموت الذي بعده أمور كالقبر وسؤال القبر وحساب القبر ونعيمه وعذابه وما تعلق بذلك من مسائل أيضا حول هذه الأمور فهذا هو المراد من هذا السؤال ما دليل الإيمان بالموت؟ الله سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك أن نؤمن أن هناك موت وأن الموت كائن على كل الخلائق وأنه حتم لازم وأنه يتعلق بالموت أيضا مسائل أخرى كما سياتي في الأسئلة التي بعدها قال في الجواب قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله تعالى في هذه الآية يخبرنا أن هناك من خلقه من وكله الله بهذا الأمر وهو إماتة الناس وهو ملك الموت ومن معه من الملائكه قل يتوفاكم ملك الموت فهو الذي يقوم على هذه المسألة وهي مسألة قبض الأرواح وإنهاء الأعمار في الدنيا والموت على الخلق وعلى الناس قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وملك الموت يأتي كل ميت يأتي كل محتضر يأتيه ملك الموت ويقوم عليه ومعه ملائكه الموت كذلك وهذا لا ينافي أن يموت آلاف من البشر بل ربما ملايين من البشر في لحظة واحدة فكلهم يأتيهم ملك الموت فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أي أن هذا الموت بعده رجع إلى الله تعالى وهذا ما سيأتي بعد ذلك الكلام عليه هو البعث والمعاد. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل النفوس تذوق الموت إذا فالموت قضية عظيمة أخبرنا الله بها ووجب الإيمان بذلك وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون أي أن هذا أمر كائن على كل الخلائق بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون إننا ما جعلنا يا نبينا لأحد قبلك الخلد أف مت فهم الخالدون أي أنه لا خلود لأحد لا أنت ولا غيرك ولو كتبنا ذلك على أحد لكنت أنت أول الناس وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فيه إشعار بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى قدره صلوات الله وسلامه عليه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي لو كان الخلد لبعض الناس لكنت اولى الناس بهذا الخلد وهو البقاء الدائم بلا موت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من على هذه الأرض وفي هذا الكون يموت كل ما يتحرك على هذا في هذا الكون وفي هذا العالم سياتي عليه لحظة يموت فيها فالموت حتم لازم على كل الخلائق وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء فهذا عموم يشمل كل الخلائق لا استثناء فيه أي أن كل الخلائق تموت إلا الله الحي القيوم سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فالمخلوقات يموتون وكل الخلق يموتون والخالق وحده سبحانه وتعالى له الحياة الأبدية قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى أي في هذا الباب وهو أدلة الإيمان بالموت من الأحاديث ما لا يحصى قال والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار أي أن أمر الموت أمر مشاهد محسوس لكل الخلاق فأنت في كل لحظة ترى حولك الموتى يلحق ببعض المخلوقين من إنسان وحيوان وغير ذلك يحصل فيهم هذا الأمر وهو الموت وأما المكابرون كالفرعون الذي ظن أن له البقاء وأنه لا يموت وهذا مما جعله يقول في الناس أنا ربكم الأعلى قيل في بعض التفاسير أن الفرعون عمر طويلا فكان الناس من حوله يموتون وهو قد عمر عمرا طويلا فجعل ينظر في من حوله وجعل ينظر فيما يعبدون فوجد أنهم كانوا يعبدون الحيوانات والحشرات وغير ذلك كما هو حال المصريين القدماء ووجد أنهم يموتون وهو لا يموت جعل الله عز وجل له ذلك فتنة فظن أن هذا يبيح له هذا الافتراء الذي جحد به الوهيه الله وربوبية الله كذبا وافتراء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو فجعل يكذب على الخلق ويقول فيهم ما علمت لكم من إله غيره أنا ربكم الأعلى لأنه كان يظن بطول حياته هذه أن له هذا الحق في هذا الادعاء الكذب الناس بيموتوا من حوله وهو يعد ولا يذ الله والناس بيهلكوا ويمشون ويعبدون حشرات وحيوانات نحو ذلك وهو ينظر في هذه المعبودات يجدها أحقر منه فعند ذلك قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى هو ظن أنه بذلك يحيى وهم يموتون أهلهتهم المعبود حقيره وهو لهم القمصر والأنهار تجري من تحته فقال هذا الادعاء الكاذب وهو يعلم أنه سيموت يوما ولا بد سيموت ولكن كذبا وافتراء ولذلك فأمر الموت أمر مشاهد محسوس ملموس لا يجهله أحد ومن كابر وعاند فهذا افتراء منه نعم قال ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلص أو المخلص لا يعمل على موجب بإيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون يعني ان هناك قضايا بعد مسألة الإيمان بالموت قضايا أخرى كقضية القبر والحساب والسؤال في القبر وما تعلق بعذاب ونعيم في القبر هذه مسألة ضل فيها أيضا بعض الخلق فأكثر الخلق يؤمنون بالموت وأنه كائن وأنهم يموتون ولو أنكروا الخالق سبحانه وتعالى لكنهم أقروا بالموت حتى صاروا على عقائد شتى في ما بعد الموت لكنهم أقروا بالموت ولذلك لا يؤمن بالله عز وجل أو لا يؤمن بالموت كما أمر الله عز وجل إلا عباد الله المخلصون قال ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك باجله لم ينقص منه شيئا قال تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم أي ومن القضايا التي تتعلق بالإيمان بالموت أننا نؤمن أن كل من مات بأي سبب مات مقتولا مات غريقا مات حريقا مات بغير ذلك فكل من مات مات في أجله لم يكن سبب الموت كالقتل أو الحرق أو الهدم أو نحو ذلك تعجيلا لاجله لا إنما هو مات في أجله فتعددت الأسباب والموت واحد الأجل واحد لكن هذا يموت على فراشه وهذا يموت في ميادين القتال وهذا يموت حريقا وهذا يموت غريقا وهذا يموت كذا وهذا يموت كذا لكن الكل يموت في اجل محدد معلوم كما قال الله تعالى كل يجري لاجل مسمى وقال تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فالقتل ليس اخذا من العمر اي من عمر المقتول لا بل القتل جاء سببا وعمره كان في هذا الوقت والقاتل أثم باعتدائه وقصده تعجيل موته وإن كان هو سيموت في هذه اللحظة كما يقول الناس في التعبير العام لو صبر القاتل على المقتول لا مات لوحده وطبعا هذا يعني مثال يقصدون به أن الإنسان ينبغي عليه أن يصبر يعني، لكن طبعا فيها أن الإنسان كتب أجله كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إليه الملك في بطن أمه في رحم أمه فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات قال بكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد فكتب الآجال وكتابة الاجال أمر قدره قد الله عليك قبل أن تولد لا بل قبل أن تخلق قبل أن تخلق فالله عز وجل خلق الخلق وعلم ما سيعلمون بل علم قبل أن يخلقهم ماذا سيعملون ولذلك الآجال لا تسبق ولا تؤخر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في دعائه اعوذ بعزه باعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والانس والجن يموت اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والانس والجن يموت ولذلك فالإنسان أجله محتوم وكذلك أجل كل حي محتوم بالموت فالموت مكتوب على كل الخلائق قال الله عز وجل نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوخين ولذلك من القضايا كذلك التي تتعلق بقضية الموت أن الإنسان لا يدري متى انتهاء أجله أن الإنسان لا يدري متى انتهاء أجله متى سيموت لا أحد يعلم ذلك لأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به كما قال تعالى في كتابه قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت لا أن تدري متى موتها فحسب لا بل لا تدري بأي أرض ستموت ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قضى أجل عبد في أرض جعل له فيها حاجة سبحان الله إن الله إذا قضى أجل عبد في أرض جعل له فيها حاجة أو كما قال سبحان الله إنسان تجد عمر مسافر السعودين مثلا وعاش في بلده مثلا خمسين سنة أو أكثر يخرج يعمل عمره يموت في العمر سبحان الله هو ما خرج إلى هذه البلاد عمره كله سبحان الله قضى الله له حاجة هناك لأنه قضى أجله في هذه الأرض وهكذا سائر الأسباب وسائر الأحوال إذا ف قضية الموت قضية من من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر ثم قال ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب ما دليل فتنة القبر معلوم من الكتاب والسنة أن القبر فيه سؤال وفيه امتحان وقد جاء الدليل على ذلك في القرآن بالإشارة وإن كان في الحقيقة لم يأتي بالتصريح لكن جاء لكنه جاء في القرآن بالإشارة وجاء في السنة تصريحا ولذلك الله عز وجل له حكمة في ذلك سبحان الله كان من الممكن أن يأتي الدليل في القرآن تصريحا لكن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لاجل أن يخرج من يخرج ويقول لا يوجد شيء اسمه عذاب القبر ونعيم القبر والدليل ايتوني بآية من القرآن فإذا اوتي له بآية من الآيات التي فيها الإشارة بعذاب القبر أو نعيمه يعترض ليفتن ولياذ بالله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويل وإذا قيل لهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم مبينه للقرآن مبينة للقران, للقرآن اعترضوا وقالوا لا نأخذ إلا بالقرآن وهذا كفر بالله عز وجل فمن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله لأن الله أمر بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله على ذلك كثيرة كما سياتي أيضا في هذا الكتاب باب سيأتي في آخر الكتاب وهو وجوب التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما هو التحاكم إلى الكتاب قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب قال في الجواب قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هذه الآية جزء من آية فيها ذكر الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إنه يكذب ويدعي إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والبرزخ المقصود به هنا القبر فالبرزخ هو الذي يفصل بين مرحلتين فالمقصود به هنا أي الذي يفصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني من وراء الموت من وراء هذه الحياة الدنيا برزخ مرحلة بين هذه الحياة والحياة الآخرة وهذه المرحله هي القبر هي القبر كما سيأتي في الأدلة الأخرى إن شاء الله تعالى وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذه الآية أيضا فيها دليل على حساب القبر وفتنه القبر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غذوا وعشيا أين؟ قال ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخل آلاف رعاون أشد العذاب إذا فهذا العذاب ليس يوم القيامة العذاب المقصود في الآية هنا الغضو والعشي هذا عذاب غير عذاب الآخرة قال ويوم تقوم الساعة عذاب آخر كما قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين هذا ذري الآخر مرتين طب العذاب الأخ... الآخر معلوم طب المره الاولى القبر القبر قال النار نار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وقال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخرة وفي الاخره هذا القول الثابت في الحياة الدنيا الإيمان وفي الآخرة يقصد به في هذه الآية القول الثابت في القبر لأن القبر أول منازل الآخرة ويدل على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كما سياتي في أدلة السنة ان شاء الله تعالى ففي هذه الآية إشارة إلى سؤال القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقبر أول منازل الآخرة وسيظهر لك التصريح في حديث البراء وغيره كما سياتي إن شاء الله وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الملائكة باصطوا أيديهم المقصود بها في القبر وإلا ففي الدنيا الإنسان في الحياة أما هنا بعد الموت وهذا البسط من الملائكة لهم المقصود به ما يكون في القبر اليوم تجزون عذاب الهون وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم المنافقين المجرمين سيعذبون مرتين طيب العذاب الأول العذاب الأخروي المره الثانيه كما سبق العذاب الأخروي طب العذاب الأول هو عذاب القبر هو عذاب القبر فأدلة القرآن وإن لم تكن صريحة في إثبات سؤال القبر لكن جاءت السنة تفسر وتبين هذا التضمن وتبين هذه الإشارات تصريحا قال ما دليل ذلك من السنة قال في الجواب الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر بلغت مبلغ التواتر يعني حديث الصحيحة في إثبات فتنة القبر بلغت درجة التواتر بلغت مبلغ التواتر المقصود مبلغ التواتر يعني عددها وكثرتها تدل على الصحة وأن هذه الكثرة يعنى بها التواتر يعني بها التواتر وإن كانت هي أحاديث أحاد لكن كثرة هذه الأحاديث فهذا تواتر كثرة الطرق وروايات أحاديث القبر كثيرا فهذا تواتر يعني يقصد به كثرة الروايات قال الأحاديث في ذلك الصحيح في ذلك بلغت مبلغ التواتر فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع عالمهم هذا في القبر عذب الله إياكم من عذاب القبر قال وإنه لا يسمع قرع عالمهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا هذا حديث صحيح فيه إثبات فتنة القبر أنه يسأل في القبر قال فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل هذا سؤال القبر هذا سؤال القبر وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس يعني بيفسر يعني قتادك أنه يفسر ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل أي في محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ولياذب الله كان ماشي مع اللي بيقولوا خلاص من غير اعتقاد من غير يقين وهكذا كان يقول كما يقول الناس يريد الدنيا ولا ياذب الله فأما الكافر فيقصد به أنه كان يقول كما يقول الكفار وأما المنافق فيقصد به أنه كان يقول كما يقول المسلمون بلسانه ولذلك تذهب عنه في قبره لا تاتيه في قبره هذه الكلمة هو كان في الدنيا يقولها زي ما بيقولوا في التعبير العام عندنا لبلب لبلب بيقولها لب انا مسلم او ويروح مطلع البتاع على طول مسلم ولا الله اما في القبر فيقال ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ما دينك من ربك ولا الله فإنه عند ذلك يجعل الله عز وجل له من الحال ما يذهب عنه تذكر ما كان يقول بين الناس كذبا وليعز بالله فعند ذلك يقول لا أدري فيقال لا دريت ولا تليت وفي بعض الروايات فيقال عنده في قبره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولها سمعت الناس يقولون ذلك فكنت أقول اللي هو كان في الدنيا بقى فهلاوي وكان فكر نفسه انه يفضل على طول بيخدع الناس بأنه يقول لا إله إلا الله كذبا وهو العياذ بالله يخون هذه الكلمة والعياذ بالله ويكفر بهذه الكلمة. في كل أقواله وأفعاله فضلا عن قلبه ولياذب بالله، من مولاة الكفار ونصرة الكفار على المسلمين ولياذب الله وغير ذلك فهذا في قبره لا يجد هذه الكلمة ولذلك يقول لا دريت ها ها لا أدري فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين يضرب في قبره حتى يصيح صيحة يسمعها من يليه أقرب من إلى قبره من يعني المخلوقات إلا الثقلين الإنس والجن يسمعها غير الإنس والجن سبحان الله ولذلك لا نستبعد والله بعض الأحوال من بعض الحيوانات والطيور ونحو ذلك إذا تجد منها أحيانا ما يشبه الانتفاضة فجأة فلعل هذا من سماع عذاب القبر إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يسمع عذاب القبر للكائنات إلا للجن والإنس إلا للجن والإنس نسأل الله تعالى العفو والعافية وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه هذه الحديث كلها الحديث صحيحة كلها مخرج عندك في الهامش كلها مروية في الصحيحين كلها مروية في الصحيحين وهي صريحة في إثبات فتنة القبر قال وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات أرد عليه مقعده بالغداه والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث القبرين إنهما يعذبان تعلمون حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم بجوار قبرين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبهم القبر فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما من المشركين، فقال إنهما لا يعذبان، واستغفر الله لا هذا الحديث ليس في المشركين، إنما هو في مسلمين، والله أعلم، لأنه قال إنهما لا يعذبان، وإنهما لا يعذبان في كبير وما هو ما ما كان يظنّه بكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما الأول فكان مشاء بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله ولذلك من أسباب والعياذ بالله عذاب القبر مثل هذه الأمور النميمة عدم الاستنزاه من البول وهكذا وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس وجبت الشمس يعني غربت فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها يهود تعذب في قبورها ولياذب الله قبور الكفار في المدينة قبور اليهود قال يهود تعذب في قبورها وهذا دليل فيه دليل على فتنة القبر على فتنة القبر وعلى إثبات عذاب القبر وأن ذلك ثابت في حق الكافر والمسلم العاصل فلا حديث تدل على أن هذا حاصل في حق المسلم العاصل كحديث إنهما يعذبان إنهما لا يعذبان وما يعذبان أو وما, وما يظنان بكلمة النحوية في كبير وإنه لكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنه القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه وقالت عائشه رضي الله عنها اي ضج المسلمون ضجه يعني بكوا رضي الله عنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من فتنه القبر وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر أي بعدما أخبرهم بفتنه القبر ومسألة فتنة القبر في أول الأمر كانت الأمر غير معلوم عند المسلمين بها ولذلك لما جاءت اليهودية عند عائشة وقالت لها استعيذي أو اعيذك من عذاب القبر فتعوذت عائشة وأنكرت عليها ذلك فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذا يكون اي أن عذاب القبر يكون على أيضا المسلمين نعم قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أي بعد هذا الخبر الذي أخبرهم فيه بفتنه القبر صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ومعلوم الدعاء الذي كان يختم به صلاته صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وفي قصة الكسوف أي صلاة الكسوف وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر أن يتعوذوا من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنه القبر وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو ستين حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع السلم يعني يقصد يقصد كتاب ما معارج القبول معارج القبول نعم. فهذه الحديث وغيرها تدل على إثبات عذاب القبر أو فتنة القبر وقد أنكرت المعتزلة ويعني طوائف من الأشاعرة أنكروا عذاب القبر أنكروا عذاب القبر أنكروه في البرزخ مطلقا وإن كانوا يثبتون المعاد يثبتون المعاد فقال هؤلاء لا عذاب في القبر ولا نعيم وإنما الأرواح معادها في ذلك هو الذي فيه العذاب والنعيم وهذا باطل وهذا باطل ورد للأدلة التي وردت في القرآن وفي السنة ولذلك فهذه بدعه منكره على هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر ولذلك أخذ هذا عنهم بعض ولياذ بالله الجهلة وبعض يعني العلمانيين وغيرهم من كم سنة كده أيام كان شيخ الأظهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه أنا أذكر كان في مسلسل بيزع في وسائل الإعلام اسم مسلسل العائلة هذا المسلسل كان معمول عشان يطعم في قضايا الدين ومن بين هذه القضايا قضية فتنة القبر عذاب القبر ونعيم القبر وكانوا جايبين واحد ممثل مشهور عندهم في الخمرجية إن هو يبي يطلع في هيئة إنه هو رجل حكيم قوي اسمه محمود مرسي دا دائما يجيبوه في انه راجل حكيم قوي والعياز بالله فجايبينه عمال بقى الواحد جايبين واحد ملتحي وجايبه بقى كل شوية روح مسكوا كده مهزاقوا شويه الحكيم ده يا ابن ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابن يا عذاب قبر ايه ونعيم قبر ايه ايه الخزعبلات دي يا ابن ونحو ذلك طول المسلسل على هذا الحال ويطلع بعد منه وزير التعليم اسمه بهاء الدين ولا هو في ريحه البهاء ولا يزبون حسبونا الله ونعم الوكيل خرج يقول انتو عايزيني ادرس خزعبلات في المدارس عذاب القبر ومش عذاب القبر انظر ولذلك فهذه القضية أنكرها المعتزلة وسار على سيرهم الجهلة والحمقة والعزب الله الذين ينكرون هذه القضية العظيمة فهذه قضية عظيمة هي قضية الموت وما بعد الموت وهو إثبات فتنة القبر وحساب القبر وأنه في القبر نعيم وعذاب وأما الملاحدة الذين أنكروا القضية كذلك وقالوا نحن نفتح القبور ولا نجد فيها نعيما ولا عذابا فهؤلاء ضلال لأن قلوبهم ما آمنت بالله ولذلك تعاملوا مع الأمور كلها تعامل مادي فقط مع أن التعاملات المادية فيها ما يدل على إثبات ذلك انظر إلى رجلين مثلا ينامان بجوار بعضهما مثلا فهذا ربما في منامه يرى النعيم والآخر يرى العذاب مثلا اثنين نايمين جنب بعض ممكن تجد واحد طول الليل عمال يصوت في المنام والتاني بيرى النعيم والاثنين جنب بعض عشان كده بيقولوا ازاي إذا في قبر في نعيم وقبر في عذاب الاثنين جنب بعض ازاي طب هو ده ممكن كمان واحد يوم حتى رجله على التاني ونايم وتلاقي ده بيتعذب وده بيتنعم وغير ذلك من هذا، لكن هؤلاء ملحدة والعياذ بالله، فنقف على هذا القدر إلى السؤال ما دليل البحث من القبور، وننتقل إلى كتاب منهج السالكين. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.